عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال سُحَذِّثُوا أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَانَهَا يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين مستم مغویارم